يقول هل لي إذا نسيت التسمية عند دخول المنزل أن أرجع ثم أدخل وأسمي لا ترجع وإنما إذا فاتتك التسمية عند الدخول لا بأس وأنت في أثناء الدخول أن تسمي الله تبارك وتعالى يعني إن فاتتك عند الباب وتقدمت بعد الباب فلك أن تسمي دون عودة منك إلى الباب لتسمي عنده يقول ما صحة الحديث الوارد في بعض كتب الاذكار عند لمن أصابه أرق ولم ينم أنه يقول غارة النجوم ونامت الجفون وأنت الحي القيوم اللهم طمئن قلبي وأنم عيني لا أعرف عن صحة هذا الحديث شيئا يقول إذا كان في الصلاة تحية المسجد مثلا هل يتابع المؤذن وهو يصلي الجواب لا لأنه منشغل فيه في صلاته وإنما يتم الصلاة وبعض الناس يخطي يشرع في النافلة والمؤذن يؤذن إذا كان لم يبدأ بالنافلة آآ آآ إذا كان لم يبدأ بالنافلة لا يبدأ بها حتى ينتهي الأذان يستمع الأذان ويجيب وإن انتهى صلى النافلة وأما إذا كان شرع في النافلة فلا يقطعها ولا أيضا ينشغل عن صلاته بالأذان وإنما يكمل صلاته و... ويتم صلاته و... و... ولا يبطلها ب... بسماعه للأذان يقول هل التعظيم لله عند سماع الأذان من السنة أو تغيير الإنسان حاله إذا كان متكئا يجلس تعظيما لله تبارك وتعالى على كل حال هو المطلوب من الإنسان أن يأتي بهذه الألفاظ كما جاءت وكما أيضا مر معنا في الأحاديث وإذا كان مستلقيا أو فإنه يبدأ يقوم يتهيأ يجلس ويتهيأ لهذه الصلاة ولا يكون أيضا يردد هذه الكلمات وهو على هيئة كسل أو ارتخاء أو فتور وإنما يؤدي هذه الألفاظ ومتهيأ ومستعد لاجابه النداء يسمع حي على الصلاه و ويبقى مضطجعا يعني هذا فيه شيء من ما ما ما شيء من يعني التعارض في في في الاستجابه هو الارتخاء فالاستجابه تقتضي نشاطا وهمه واقبالا من العبد يقول هل يشرع لنا أن نردد خلف المؤذن عند اقامه الصلاه ايضا أم أن المقصود الأذان لا يردد حتى مع الإقامة إذا سمعت المؤذن يقيم تردد معه وإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تقول مثله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فتردد مع المؤذن في الأذان وفي الإقامة وإذا قال قد قامت الصلاة تقول قد قامت الصلاة وبعض الناس يقول اقامها الله وأدامة وهذا ورد في حديث في سنن أبي داود وغيره ولكنه ضعيف الاسناد فالسنة إذا سمعت المؤذن يقول قد قامت الصلاة أن تقول مثله قد قامت الصلاة لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا حي على الصلاة ورد في حديث عمر الذي مر معنا قريبا أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا لحق المأموم الإمام في الركوع هل يكبر تكبيرة واحدة أم تكبيرتين الجواب أنه يكبر تكبيرتين الأولى تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الانتقال للركوع يقول ما حكم تصوير ذوات الأرواح هذا ورد في حديث كثيرة تدل على حرمة تصوير ذوات الأرواح و. بخطورة هذا الأمر والوعيد الشديد واللعن قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين في الحديث أن أيضا يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم فالاحاديث الواردة في تحريم تصوير ذوات الأرواح كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الكبائر لأن ما جاء فيه لعن وعقوبة بالنار يوم القيامة هذا لا يكون إلا فيما كان كبيرة من الكبائر السنن الرواتب أو النوافل أولى أما حضور درس العلم السنن الرواتب الاتيان بها مطلوب السنن الرواتب الاتيان بها مطلوب وهي ليست متنافية مع حضور دروس العلم لأن من يلقي درس العلم ومن يستمع إليه كلهم يؤدون سنة الراتب بعد. الصلاة ثم يجتمعون لدرس العلم فليس هناك تنافي حتى ينظر في الأفضلية أو في المفاضله بينهما لإمكان الجمع هذا والله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد